في جنب الله قبل العذاب أو تقول حين ترى العذاب له أن ليكره قبل الآذفة وأذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كظمي فلا تنفع ينفع الحسرة يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولا تسالعة منك ونفخ في الصور وبرزوا لله الواحد القهار يوم هم باردون ففريق في الجنة وفريق في السعير وسيق الذين كفروا إلى جهنم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الذي يحتوي على تلاوة مباركة لسورة الزمر وغافر مع الدعاء. إلى هنا إلى هنا إلى هنا. وقد سجلت هذه التلاوة من صلاة القيام بمسجد الراشد لعام 1425 م للهجرة بصوت القار مشاري بن راشد لفاسي.